نعم الأخ عن قول شيخ الإسلام بأن المبتدع مبتدع قد يؤجر على نيته شيخ الإسلام يقصد بهذا أن المبتدع قد يكون مجتهدا ومتأولا فيما ابتدع كي يكون تأول نصا والنص لا يدل على مراده كما تأول بعض أصحاب الموالد قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فمتأول على هذا أدام النبي صلى الله عليه وسلم صام لجل ولد فيه فنحن نحتفل بإن ولد فيه. شيخ سامي يرى أنه يؤجر على نية لا على عمله. إذا كان مجتهدا. ومعلوم أن شيخ سامي يقص رحمه الله في البدع الخفية لا يقص في البيعة الظاهرة. كما لو تأوى شخص على القبور أو تأوى شخص بيستغيثه بغير الله أو تأوى شخص بدأ شريعة الله أو تأوى شخص وقف في صفوف الكفار مقاتلا للمسلمين أو تأوى شخص بدأ يعلم السحر ويأسحر. فمثل هؤلاء لا يعذرون بشيء وهذا التأويل لا يصح لهم إنما التأويل صح في الأمور الخفية فيما دون نواقض الإسلام وأيضا هذا أيضا لا يصح في كل مسألة حتى فيما دون نواقض الإسلام إنما يصح في مسائل يكون لصاحبها استدلال وعلم ولا الجاهل الأبله هذا لا يوجد ليس من التأويل حتى نقول تأول هذا حسبه إذا كان مقلدا أن يسلم من الإثم ولا اختلف العلماء رحمهم الله أن عمل المبتدع باطل لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وفي لفظ مسلم أو في رواية عند مسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد أي مردود على صاحب لا يقبل منه ومن الادلة أنه ليس كل تأويل يقبل بعض التأويلات باطلة توضع تحت الأقدام ولا حرمة لها ولا قيمة لها ما جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم مميرا وأوصى السرية بطاعته فلما كان في أثناء الطريق غاضبوه وقال اجمعوا لي حزما من حطف فأوقد نارا قال ادخلوها ادخل النار قال يرحمك الله خرجنا معك فرارا من غضب الله كيف ندخل النار قال هو ذاك فبدأت يفاوضونه حتى سكن غضب وطفئت النار حين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها مع أن هذا في حقيقة لو تأول ودخل النار في نوع حجة ما هي الحجة؟ أن النبي قال لأطيعوه في وقت اللي خرجه في قال لأطيعوه يعني في نوع تأويل ومع ذلك ما ما بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل؟ أنا يخالف ألا دلة دل فهذا دليل ليس يكون تأويل يلتفت إليه ويقبل وذلك قال والذي نفسه بيد لو دخلوها ما خرجوا منها يعني كانوا في من الجحيم فعلى هذا بعض التويلات الباطل اللي أنت توجد لقيمة لها ثم الناس لا اعتادوا كل من أتى بباطل قالوا مجتهد المجتهد هذا للعالم المجتهد مو للعام والوعاظ مع هذا لأن تأتىوا المسلمين بالبلوي والظلالات والحرافات ثم يقول الناس هذا مجتهد ليس كل شخص يجتهد يجتهد العالم اللي عنده تحقيق من أهل الفتوى اللي عنده معرفة وعنده تقوى عند وعرفت تصوله عرف علمه عرف تقواه أما ما عرف بالتقوى عرف بالترخيص بغير دل شرعية وعرف بالتميع في عقيدته فمثل هذا لا يقال عنه بأنه مجسد متأول المتأول صاحب الديل صاحب الورع الذي له علم وحرر مسألة وهذا اللي بلغ منه علمه وهذا نعم يعثر باجتهاده من الذي ترضى سجياء كلها كفل المرأة نبلة لن تعدى معايبه والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبعن الطبيعة نقصهم لا يجهدون أما شخص أمامه النصوص النصوص واضحة ثم لا يقبله تحت ضغط الواقع أو تحت مسمى التسامح أو يجالس الكفار يقول دين دين السلام دين السمح أو يطلب التعايش مع الكفار أو يسعى في ذابة الفروق بين المسلمين وبين المشركين أو يقول بين بينه فرق وبين اليهود والنصارى فهذه مساءة ما يدخلها التأويل هذه مسائل ما يدخل التأويل مسائل ظاهرة ومعلومة ومع ذلك ما في تأويل في هذه المسائل ولأن المنطلق الذي ينطلق منه هؤلاء ليس هو منطلق لأهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشك به شيء جالس هذا ليمثل المسلمين جالس يستمع لإملاءات الكفار ومنصت وآخر يتكلم المسلم وهو من يتكلم اليهودي ثم النصراني ثم البوذي وآخر يتكلم المسلم يعني مسلم الآن حتى في بعض الاجتماعات التي عقدت قبل فترة يعني يعتبرون الديانة اليهودية متفق عليها في اللي في الاجتماع اللي دار ديانة متفق عليها ديانة الشريعة متفق عليها لكن يقول ديانة إسلامية مختلفة فيها جالس هذا يتكلم جالس ثم ما أصنع هو ما تكلم تكلم عن الإرهاب هو ما تكلم تكلم عن الإرهاب يريد يوريها بأنه ليس إرهابي بينما تكلم عن العقيدة وعن التوحيد مع أن الله يقول ترهبون الله والله وعدوك الإرهاب كفاية مشروع ما غير مشروع حتى أنه تنربة وتدخل أضيق عليه الله يقول ولا طار موطئن يغض الكفار ولا ينعلون من عدو لنا لكتب اللي صالح فمثل هؤلاء يقدم التنازلات حتى في عقائد في صورة الدين والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير يقول أبو محمد بن حزم عن واقع الأندلس في عصره من حكام وعلماء تابعين للحكام يقول الله لو كان في عبادة الصلبان تمشي لامورهم لبادروا إليها مهطعين أي أنه ما يبالون هؤلاء يعني لو قلوا عبدوا الصلبان تأولوا لو العجل تأولوا ولذلك نحن نرى في الواقع في نواقض قبل عشرين سنة كانت من المسلمات من العامة والخاصة الآن صارت لا منها مختلف فيه والذي يقول بها من الخوارج يعني هل تغير الدين أم تغيرت القلوب؟ قلت يا قلوب الدرد إياك والتلون فإن دين الله واحد